Als je het ويرتقيات الصالحات خير عند ربك O, we zijn. وعرضوا على ربك صفل لقد جئتمونا كما خلقنا قد جئت كما خلقناكم لكم أول وأبعد الكتاب فتوى المجرهين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويهتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا وجل تنهى ما لهذا الكتاب ذا يقادره قضي kill her go وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ Hoeft het te لفضيله الدكتور محمد ويوم يقول ينادو شمكا We gaan het niet meer Amen. is just I know you. Woo! Oh. En dat is niet انا جعلنا على قلوده نوحك النت of mm -hmm. ذوي وآخرهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدون وتذكر كل عهل لك